بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 119. وأجل مسمى 110. والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم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 وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 129. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا لما جاء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 119. أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي شاهد شَهِدٌ شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 وَهَذَا كِتَابٌ نُصَدِّقُ لِسَانَ عَرَبِيٍّ لِنُذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء 119. الْإِنْسَانَ الإنسان بوالديه إحسانا 110. حملته وَوَضَعَتْهُ كرها ووضعته كرها وحمله ثَلَاثُونَ وحمله حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني, أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انني تبت اليك وانني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسنا ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفلكما أتعدان لي أن وَقَدْ خلت الْقُرُونُ من قبلي وَقَدْ يستغيثان الْقُرُونُ مِن قَبْلِ وَهُمَا وعد اللَّهَ وَيْلَكَ فيقول إِنَّ هذا اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُونَ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأول عليهم القول في أمم قد خلت, من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسلين ولكل درجة مما عملوا وليوفيهم أعمال وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها, واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب تجذون فاليوم تجزون عذاباً الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. فاليوم تجزون عذاباً الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.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 تَنَانِ تَفِكَنَا عَن آلِهَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأوُهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُ نَابٍ بَلْهُ وَمَسْتَعْجَلٌ بِهِ رِحُو فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا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 فسرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها بل ضلوا عنهم وذلك كانوا وذلك إفكهم وما كانوا يفترون, وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَوْصَتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَاللَّوْءُ إِلَى قَوْمِهِمْ مُذْرِيٌّ قَالُوا يَا قَوْمَنَا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 ويجلكم من عذاب أليم، يا قوم لا أجيب الله وآمنوا بِهِ به يغفل لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم. فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين 110. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاء